الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا ل م ه ا د ي إ ل ى ص اهله ا ل ل ا م س ت وعلى ل آ و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته في درس ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة و ك ن ا قد تحدثنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على نسبه مهم وذلك ل أ ن ه اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه في س ل ا ل ة النسب حتى آ د م ولد النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح صريح و إ ن كان العرب الجاهليه لا يميزون غير أ ن ا ل أ ن ك ح ة ا ل ص ح ي ح ة عنده ولذلك قال صاحب ا ل ن و ن ي ة عنه لم يجتمع يوما على زلل له أ ب و ا ن الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان فعلي ا ل ص ل ا ة والسلام طاهر النسب ولو أ ن ك نظرت إ ل ى نسبه تجد أ ن ه ما من أ ح د في قريش إ ل ا و ي ر ط ب ط به صلى الله عليه وسلم فمثلا كنا قد تحدثنا عن عدنان وتحدثنا عن معد وتحدثنا عن نجار وتحدثنا عن مضر بقي أ ن نتحدث عن نسبه من ج ه ة النسب ا ل أ ق ر ب و ا ل أ ع ل ى مثلا جده عبد المطلب من م ح ط ا ت التاريخ ا ل ع ظ ي م ة أ و ل ا ً ل أ ن ه عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي كان النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ث ا م ن ة من عمره ثانيا ً لعبد المطلب ميز وخصائص روحيه على قريش كلها و هو الذي ساد قريشا ً في عصره هو الذي في عصره وقعت ح ا د ث ة الفيل وهو الذي جدد بئر زمزم عبد المطلب عبد المطلب عنده ع ش ر ة أ ب ن ا ء ذكور و س ت ة بنات أ و ل ه م الحارث والحارث مات في ح ي ا ة أ ب ي ه يعني توفي الحارث في ح ي ا ة عبد المطلب ولما حفر زمزم كان الحارث و الوحيد الموجود و الحارث من ذريته ابو سفيان ا بن الحارث بن عبد المطلب و قد أ س ل م الحارث ثم المقوم هؤلاء اعمامه صدر عسى المقوم و المقوم كان يسمى بعبد ا ل ك ع ب ة و حجل وهو الغيداق ل أ ن ه كان كثيرا ً انفاق وتعرفون العباس وقد أسلم وتعرفون ق د أسلم و ح م ز ة وقد أ س ل م و أ ب و لهب نزل فيه ما نزل من ا ل ق ر آ ن والزبير الزبير بن عبد المطلب وللزبير ولدان طباعه م ن ا ل زبير طبعا يا اخواننا منقول ولد يدخل في ذلك البنت البنت تدخل م ج ل ه ا يوصيكم الانثى ل ل ه في أ و د ك للذكر م ولد ل أ ن مولود الولد ما ولده ا ل إ ن س ا ن و أ خ ر ج ه ضباعه بن الزبير بن عبد المطلب وهذا ه ه ل حديث مشهور في اشتراق لما أ ر ا د ت ان تحرم قالت أ ن ه ا تحس بمرض قال اشترقي فمحلي حيث حبستني ضباعه بن الزبير بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير لكن ابن ابن عبد الله بن ا ل ز ب ي ر ا بن عبد المطلب لبراغ ف ا ل ز ب ي ر من أ و ل ا د ه وعبد الله و أ ب و طالب عبد الله له شقيقان ا ل ز ب ي ر شقيقه و أ ب و طالب شقيقه ب ق ي ة ا ل أ ع م ا ر ليسوا ب أ ش ق ا ء لا ح م ز ة ولا العباس ولا أ ب و لهب ولا الحارث ولا, ولا المقوم ولا حجج هؤلاء جميعهم ليسوا مشنو؟ ابي اشقاي ابي النبي عليه الصلاه والسلام عبد المرء شقيقه من أ ب و طالب و م ن ه والزبير والبنات كم سته خ م س ة من البنات شقيقات عبد المرء يعني عمات للنبي سلم شقيقات إ ل ا ص ف ي ة ص ف ي ة ش ق ي ق ة ح م ز ة ص ف ي ة ش ق ي ق ة منه ش ق ي ق ة ح م ز ة طيب ص ف ي ة وحمزه امه منه م امه م تسمى ه ا ل ة بنت و ه ي ب ابن عبد مناف ابن ز ه ر ة ابن عبد مناف منه ه ا ل ة دي ب ا ل ت عم آ م ن ه بنت وهب ه ا ل ة بنت و ه ي ا بن عبد المناف و ك آ م ن ة بنت وهب بن عبد المناف عبد المطلب زوج ولده ل آ م ن ة وتزوج لنفسه من عمي ابنتا عمي امنه ف أ ن ج ب ت له ه ا ل ة من حمزه و صفيه اشقاء وعبد الله و أ ب و طالب والزبير و ب ق ي ة البنات ب ق ي ة ا ل م ر من؟ أ م ي م ة وهذه أ م آ ل ج ح ش ام عبد الله بن جحش و أ ب و أ ح م د بن جحش وحنه ب ن جحش وزينب ب ن جحش أ م ي م ة وبر ة امه بر ة ب ر ة د ي أ ن ج ب ت رجل عظيم اسمه أ ب و س ل م ة ف أ ب و س ل م ة يبدر ص ر ب شنو ودعمته ابو س ل م ا بن عبد اسد مخزومي هو غير ان امه من بره بره م ن ك من ن ح ن ا نتكلم على اولادهن يا اخوانه اولاد عبد المطلب. بيت منه؟ بيت عبد المطلب بره واروى اروى دي ب ر ض و مهمه اروى هذه في غ ا ي ة ا ل ا ه م ي ة اروى تزوجها ا م ي ة ابن عبد شمس و م يسمى ي ّ ابن النو. فأنجبت النو له ولد يسمى عفان وعفان هذا أ ن ج ب ولد اسمه عثمان تعرفونا تعرفوه طيب عثمان و ا د م ن ه أ ر و ق ت ا ل ب ر ش ن ه حببتو ح ب ب ت أم م ن ه أم أ ب و ه ح ب ب ت أ م أ ب و ه ع م ة رسول الله صلى الله عليه و سلم دا عثمان بن عفان و أ م الحكيم هذه تسمى بالبيضاء و م الحكيم أريد أن تسمى بمن؟ بالبيضاء وهذه أ ي ض ا عندها من ا ل ذ ر ي ة وعندها من ا ل أ ب ن ا ء ما عندها ثم ب ق ي ا ل ص ف ي ة و ص ف ي ة ليست شنو ل ي س ت ش ق ي ق ه دم نو الان ابتكلم عن, عن عبد المطلب عبد المطلب أ ص ل ا لو كنا ناقشنا ب ص و ر ة س ر ي ع ة شيء هو أ ن ق ص ي د تذكروا ترى المعنى قصيده قصيد و الذي نزع م ل ك مكة من خ ز ا ع ة وصار ملكه شنو عليها وكانت قريش تطلق عليه المجمع ل أ ن ه جمع أ ب ن ا ء إ س م ا ع ي ل قريش كله هو جمع كانوا ساكنين في اليمن خلوا مكه هم ن ت ب ك ت لابن ابا اسماعيل و ق ل م ا ت ز و ج ب م ن بحبة ب ن ت ان ا ر د ا ب ن ح ب ي ش ان اردت ا ع ي ر د ت ان ا ر ت ان ا ت ان ا ن ه ا ي ة ت ان ر د ت م ن و ي ن م ن مكة عمل د ا ر ا ل ن د و ة ن ا د ت ن ه قصي و ص ا ر له ملك مكة هو ا ل ذ ي إن من؟ بني ن هذا حجابة الكعبة في في ولذلك ب ع د ا د ا ولواء الحليب اللواء ر قريش يشيرون جنوب؟ و ل في هم من المواقف في ب ح ث أ ن حامل لواء ابي ل ن سلم مصعب وحامل لواء قريش أ ب ن ا ء عمومته جلاس و ع ث م ا ل ا بن أ ب ي ط ل ح ة و ط ل ح ا بن أ ب ي طلحه ة ؤ ل ا ء جميعهم من من بني شنوب؟ ع ب د ا ل د ا ر و ع ب د ا ل ع ز ة عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله ع ب ن ا ل ل ه ع ب د ا ب و ل د ا س م ه ع ب د ا ب و ل د ا س م ه عزه ع ب د وأسد ج ا ب و ل د ا س م ه خويلد وخويلد جاب مرأة ا س م ه ا خديج ه عزه عزه عزه ع ا ل ع ا ه عزه ي خديجة ع ن ت خويلد ابن ه عزه ابن أ س د ابن ابن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي ولذلك يقال نسب خ د ي ج ة إ ل ى قصي أ ق ر ب من نسب النبي إ ل ى قصي لأنه بين النبي وقصي سته وبين خ د ي ج ة وقصي خمسه خ د ي ج ة م ن دخوي ا بن ابن ابن أسد ابن ابنه ابن عبد ا ل ع ز ة ا بن نو بن قصي عبد ا ل ع عبد ز ة مناف ودجم من رصاص و الله عليه وسلم جاب أ ر ب ع ة جاب هاشم وجاب المطلب المطلب ساكت وش عبد المطلب م ن و ها ل م ط ل ب وعبد الشمس عبد الشمس المهمه ة من ا ل عبد الشمس وهاشم ومنو والمطلب أ ش ق ا ء أ م ه م ع ا ت ك ة م ن دمرا ة بن هلال ا ل أ ش ق ا ء مع بعض وعبد الشمس هم ا ل أ م و ي ي ن إ ل ى يومنا هذا أ وعبد ل ا أخوان منه عبد الشمس وهاشم م ا ل ه أ ش ق ا ء ابن جرير ا ل ط ب ر ي و د ه ما لقيته الا عند ابن جرير ا ل ط ب ر ي بقيت كتبت سير ما جابته ابن جرير ا ل ط ب ر ي يقول أ ن هاشم وعبد الشمس تو أ م ا ن و أ ن هاشم خرج وردله فوق ر أ س عبد الشمس وفصل بينهما فنزل دم فقيل يكون بينهما دم في أ و ل ا د ه م وهذا ت أ و ي ل الدم الذي وقع بين العباسيين وبين ا ل أ م و ي ي ن في التاريخ ل ا ك ل ا م منه كلا م ن ينجنوا الطبري فيبقى عندنا أ ن عبد شمس عنده أ و ل ا د عنده أ م ي ة و ا م ي ة جاب و ا ح د اسمه حرب وحرب جاب و ا ح د اسمه أ ب و سفيان و ج ا ب وميزه عبد العزه عبد العزه عبد ا ل ع ز ة كان ولد اسمه الربيع و الربيع جاء ولد اسمه ابو العاص ابو العاص ا بن الربيع ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن عبد ا ل شمس ده ا ل ل ي ز و ج ز ي د ن ا بنت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو ذكر ي خ د ي ج ه ا و الدخول لكنه من, من الامويين ولكن ا ض ح هذا هو المطلوب ح من ا ج ا ب ه ا ش م ط ل و ع ب د ا ل ش من س م اجل المطلوب ب ناس من ه م ي تسمع اجل المطلوب من اجل المطلوب من اجل ة ابن المطلوب ص د من ا ج ه المطلوب ب ونوفل م م نوفل نوفل تمن ه المطعم ا بن علي ولم س م ع ت ب ا ل م ولم ع د يسمع تبارك ولم يسمع تبارك ولم يسمع تبارك ولم يسمع تبارك ولم يسمع تبارك ولم يسمع ت ب ا و ك ا ن ا ل م ط ع م ابن ع د تبارك ولم ن يسمع ت ب ا ر ا ل م و ت ى ن ع و تبارك ولم يسمع تبارك ولم يسمع ت ب ا و ك ولم ي س ا ع تبارك ولم ي ه م ع تبارك ولم يسمع م ب ا ر ك ولم يسمع تبارك ولم ط ع م ع د تبارك ولم يسمع ابن ولد نوفل و نوفل ولد م ن و ه نوفل ولد عبد م ن ا ف ما كنا عبد م ن ا ف لا أ كبد ا ر ب ع ة هاشم والمطلب و عبد الشمس بين أ ش ق ا ء و نوفل صح طيب نوفل أ م ب ر ا ت اسمها و ا ق د ة و ديق امه اسمها عافيه اهم ح ا إن ج ة عندنا هاشم هاشم د لبراع شديد لكنه تزوج امراه خ ز ر ج ي ة في ا ل م د ي ن ة تسمى س ل م ة بن دعمر ا بن زيد النجاريه ة ده, ده هاشم ومات هاشم في غ ز ة غ ز ة وين في فلسطين أ ن ج ب من س ل م ة عبد المطلب وما اسمه عبد المطلب اسمه ع م ر هاشم عنده اخوان منهم م ن ه منهم المطلب دا ل ش مر س ومنهم و ن الى م م ط ل ر ا ل م د ي ن ة و أ ت ى بابن أ خ ي ه عمرو وردفه على ناقته وهو في ا ل س ا ب ع ة من عمره عمرو لما ر أ ت ه م ك ة أ ه ل م ك ة لم يروا عمرا ا بن بنو ابن هاشم ود ودخوه ما ر أ و ه منه قبل فقالوا عبد المطلب قالوا ده منه يعني زي ن المطلب مشتري و ج ا ب ه قالوا ل عبد الالكتوين فقال هو يحقق هذا ابن أ خ ي ابن أ خ ي م ن ه هاشم فصار اسم السائل عليهم ن و عبد المطلب و المطلب برشنو عم ه أ خ م ن ه أ خ و هاشم عبد المطلب اه وصلني ادوب م ن ه انا سبت عليك من فوق وجبت عليك عشان تعرف عبد المطلب جاء و س ك ن في م ك ة و الت اليه س ي ا د ة م ك ة عزها وسجدها وشرفها ومدها ال اليه دائما عبد المطلب ق ا م في م ك ة ام ش ن و ام خ ز ر ج ي ة لمن مات المطلب ن و ف ل ب ي البدع عبد المطلب شنو ع م أ خ و م ن ه أ خ و هاشم غصبه ممتلكاته اغتصبه منه أجل ع م ن الممتلكات فكلم أ ه ل م ك ة قال يا اخوان ما تنظروني قال لا ندخل بينك وبين عمك ف أ ر س ل ق ص ي د ة إ ل ى أ خ و ا ل ه في ب ن النجار فجاء خاله من ب ن النجار وخاله اسمه أ ب و سعده ابن زيد النجاري معه ثمانين رجل ب أ س ي ا ف ه ووقف على نوفا أ م ا م ا ل ك ع ب ة وقال والله إ م ا لتردن الى إ ابن أ خ ت ي عبد المطلب أ ر د ا ح ه يعني أ م و ا ل ه و إ م ا أ م ك ن السيف منك فقال ر غ ر ت ه ا ف أ ش ه د قريش على ذلك ومكث ث ل ا ث ة أ ي ا م واعتمر عامر عمر كمان مع ابن أ خ ت ه عبد المطلب ورجع وعبد المطلب شعر أ ن ه في مكه ضعيف في يوم من ا ل أ ي ا م ر أ ى عبد المطلب رؤيا في المنام تقول له احفر بره قال وما بره فاستيقظ مذعورا فنام ا ل ل ي ل ة التي بعدها فقال له قائل احفر ا ل م ض ن و ن ة قال ما ا ل م ض ن و ن ة ولم يجد شيء في اليوم الثالث ر أ ى من يقول له احفر ط ي ب ة قال وما ط ي ب ة وقام ولم يجد شيء في اليوم الرابع ي ا ء ه الصوت يقول له احفر زمزم لا يحفر شروط زمزم قال وما زمزم زمزم جشر قالوا لا ت ن ز ف ولا تذم تسقي الحجيج ا ل أ ع ظ م عند ن ق ر ة ا ل غ ر ا ب ا ل أ ع ص م بين الفرث والدم عند بيت النمل وصف, له وصف. الوصف ده بين صنمين مساف و ن ا ئ ل ة الزمان تذكروا الجرائم بيناته ك ا م مشى مشى عرف إ ن ه منصور مشى ع ا ي ن ع ا ي ن كاس بيت ن م ل دقيقه نمل ي ن ا ئ ده ليحفر ولا شو قلت تحفر بين آ ل ه ت ن ا اجتمعت ق ر ي ش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا تمنعه فقال للحارث ولم يقل له و ل ا غيره ادفع عني لزا نازل مني ق ا ع د لزا ويحفر ه و ف أ و ل ما حفر وصل إ ل ى الليالي فكبر قال الله أ ك ب ر ع ب ن ا ل م ل م ما س ب ة هم مشركين ما ملحدين ه مشركين ن و م ش دي مشكلتهم يعرفوا الله كويس ما عندهم مشكله ع ر ف ولكن ما ي ح د ش وقفه ف ز حفر لما كبر وقفت قريش لما خرج حفر وصل إ ل ى زمزم فتفجر ما ب ق ا من اليوم الذي م ح د ه ودرسان ما ق ف ه حفر عبد المطلب عبد م ط ل ب شعر انه مغلوب على أ م ر نذر لله إ ذ ا ولد ع ش ر ة أ ب ن ا ء بلغوا مبلغ الرجال يحفونه في قريش فيتبحن واحدا منه أنه ح لكن قريش ماء س ط ب ع جاهليه ووجد فيها أ س ي ا ف وغزال من ذهب لكن عبد المطلب شاهد الغزال كسبوه ا ل ك ع ب ة ج ع ل أ ب و ا ب ا ل ك ع ب ة و أ ش ي ا ء ك ع ب ة من, من الغزاه وقامت قريش قالت هذه زمزم بنو اسماعيل أ ب ي ن ا هم عارفين أ ب و ه منه إ وكانت ت ا خ ل ا ل ك ع ب ة في ت ص ا و ي ر ل إ س م ا ع ي ل و ت ص ا و ي ر ل إ ب ر ا ه ي م صور يعرفون أنم أبنى أمن؟ أبنى وقلنا ان ل فهم و فمي ع ر ف و ن أ ان ابن أ م ا ن ابن إ س م ا ع ي ل وقلنا أ ن مكة كانت على التوحيد حتى يامن عمرو بن ل ح ي الخزاع طيب بعد ذلك قالوا له ا ل بدرنا ل جميعا قال أ ن ا ا ل ذ ي وقتها انا شوفت شوفت حبيان إيا فلازعو ه فكاد قادو ايفتكي قام ق ا خلاص ن ح ت ك ي إ ل ى كاهنا الكاهنا تسمى ك ا ه ن ة ب ن ي سعد بن بولين الى ج ه ة الشعب قالو شكاكيلك الكاهنا تصبننا ت و ر ك ن عبد المطلب معهم ركبوا أ ه ل ه م وقريش كل ه ا في ن و في ركبهم في الطريق انتهى ماء وعبد المطلب و م ن معه و ا ا صحراء طويله عبد المطلب طلب من الذين معه أ ن يسقوهم ما قالوا له نخشى على أ ن ف س ن ا الذي أ ن ت م فيه الان وما ء ن ا قلبي قال عبد المطلب اقترح على ربه ن ا س ت ه ل ح ر ي ص ي ن ل نسب قال ا ل آ ن نحن معي ب ا س ا ما مدنا كل واحد منا يحفر ح ف ر ة لنفسه ويدخل فيها من مات أ خ و ه الذي بالقرب منه هال عليه التراب حتى يبقى واحد وضياع واحد خير من ضياع ربه ل للصحراء حسنًا داريسون نروح غ ا داريسون شجاعة داريسون الصميم نحفل أصدقاء خلاص دول دار بسدق بقوة دار دار ناس لما وليه نموت يموت وفي دول يموت موت مستورة يموت يموت بيموت في في ديج ضح شوية م المطلب ا قال لنبحث عن الماء فوافقوه ركب دابه ت لما رفعت ا ل د ا ب ة خفها انفجر الماء من تحت خف ا ل د ا ب ة في صحراء ق ا ح ل ة ما عد سلاد اخوانا الشده ي الشده ي حصل بجد فشرب عبد المطلب ا ودعا مخالفيه ليشربوا وليحملوا ويملاوا أ و ق ي ت ه م فقالوا يا عبد المطلب لقد قضى الله لك لا نحتاج إ ل ى الكاهن الذي سقاك الماء في هذه الصحراء هو الذي أ خ ر ج لك زمزم هي لك و ل أ و ل ا د ك فرجعوا من الطريق ص ة شنو بإن شنو زمزب. ولذلك عبد بعد عبد قلناهم ولذلك رؤوس أولاده والمقوم وحجن والزبير وحمزة والعباس تجديد عبد بعد عبد زمزب المطلب المطلب ما قلت ذلك كل لغار وابو لهب يحب ثلاثه اولاد ع ت ي ب ة وهذا مات مشركا دعا لسلم عليه ف ج ا ء أبو أ س د أ و سبع ف أ ك ل ه وقتله و ع ث ب ه ومعذب وقد أ س ل م ا رضي الله تعالى عنه ك ي س دير رضي الله تعالى عنه هذه القصه ياتي ا ل أ و ل ى ا ل ق ص ة ا ل ث ا ن ي ة لعبد المطلب ح ا د ث ة الفيل وقد ذكرنا ق ص ة دخول ابرهه ا ب ن بن الصباح ا ل أ ش ر ب دخوله من ا ل ح ب ش ة أ ر ض من؟ أرض اليمن لما قتل منه في نواس الحميري أحد النصارى ونزل قتل و م ا ع ا ى قُتِل أ ص ح ا ب ه الاخدود قام استنجدوا بالروم ب ا ل ر و م ا ن ف أ ر س ل و ا إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف أ ر س ل إ ل ي ه م جيشا على ر أ س أ ر ي ا ط وقتل أ ب ر ه من؟ أ ر ي ا ه بنى أ ب ر ه ه القليس ما معنى القليس الكنيسه ا ل ع ا ل ي ة أ ي حاجه عاليه يسمى قليس يريد أ ن يصرف العرب من, من البيت الحرام الى القن ل س فقيل أ ن رجل من بني ك ن ا ن ة أ خ ل ى فيها ت غ و ط فيها ولطخلهم بالعذره ح ج ا ر ة يعني فغضب غضبا شديدا وسير جيش قوامه ثلاثين ألف الف ج ي يوكب؟ ش قاصد ي ن ا ل ك ع ب ة وكان في الجيش عرب ومعه فيل لكن ا ل أ ف ي ا ل ما كثيرا ة ي الافيال كم خرجوا بهذا الجيش العالم يقصدون م ك ة العرب تعظم البيت ورثوا هذا في واحد يسمو اذونه فارغه من ا ل ي ب ن قال لي ما زال يرفع شاب ناس وملغ لي أ ب ر ه ه فقاتلهم أ ب ر ه ه و أ س ر ه م وكان اجمع اهل السير على ان ابرهه بن الصباحي ع ف و والله ا هذا المسلمين لا من كان ر و حليما في ا س ل م ما ب ع ف بس ر ة و ح د ة م ابرح يقيل الثاني نهاية أ دخل له وساخرج لما وصل م ن ط ق ة خثعم أ وهم قبيلة خثعم و نائس يعني جزء من, ال... من اسمه يسمونه نائس أ و ف ر ع ي ن الخثعميين منهم أ س م ا ء بن تعمس زوجي دعسر بن ابي طالب خثعميه خرج لهم رجل من العرب ل ل قتاله اسمه نفيل بن حبيب ي س م وقال ن نفيد ه حبيب بن ل ه وأسر نفيد وأراد أن فقال له مثل قولي دون... لنفر ابقني د ل ي ل في أ ر ض العرب فتركه لكنه مقيد م و ن ن ف ر ماله مقيد هو مقيد لما وصل الطائف ل ي س ل ن التقيل لنص الطائف ولكن قبل ان يكون في العام الذي ولد فيهما هو خمسمئه وسبعين ميلاديه ا في ش ر محرم تقريبا محرم يوم في شهر محرم, تقريبا يوم محرم. في شهر محرم. خرج منه أ ب ر ا ه ا م خرج اهل الطائف يدينون ل ه بالولاء والطاعه وعلى ر أ س ه م أبو ر غ ابو ل أ رغال هم ب ي ع ب د ا ل ل ه قالوا له أ ت ر ي د هدم ا ل ل ه قال لا أ ن ا أ ر ي د هذا البيت قال نحن لسنا من أ ر ب ا ب هذا البيت أ م شفنه ي أ م ش ي ع م بن ك ا ر ا وقيل أ ن ه كان عليهم مسعود بن م ع د مسعود منه معدل وقالوا إ ح ن ا معاك أ ع ط و ه أ ب ا رغال ليوصلهم إ ل ى ا ل ك ع ب ة ويدلهم على الطريق لما وصل م ن ط ق ة اسمها المغمس مات أ ب و رغال ودفن هناك وصارت العرب عن ذلك ترجم قبره لذلك يقول ج ر ي د إ ذ ا مات ا ل ف ر ز ق فارجموه كرجمكم قبر أ ب ي رغال أ ب و رغال ده الناس لحد مدينه ا ز ه ج ا ل ي ن منه ل أ ن ه عاون ش ف ه ما نقول أ ب ر ه و ا ن ما ن ق و ل الغزاه م ا ا ل غ ز ا د ه ممكن, ممكن يكونوا ممكن يكون أ ب و رغال ده انور م ا ل ك ولا ممكن ها وممكن يكون كرزاء صح ولا ممكن ما خلاص أ ي زب يعاون الغزاه دلهم على الطريق نزل أ ب ر ه عند المغمس و أ ر س ل جيش قائدا عربيا اسمه ا ل أ س و د ابن مقصود ا ل أ س و د دخل ا س ا د جميع البهائم بتاعت م ك ة كلها وفيها عند ت ي بعيد لمن لعبد المطلب بعد ذلك أ ر س ل أ ب ر ه ه خناقه ع الحميري خنيه ا ر ي سيد ئ عبد المطلب وكان وجيها و أ ب ر ه كان حليما وكان يجلس على السرير عبد السرير لما ر أ ى عبد المطلب خشي أ ن يجلسه معه على السرير فتطاول ت عليه ا ل أ ح ب ا ش وخشي أ ن يجلسه على السرير ويجلس عبد المطلب وقد وقع في نفسه هيبته فنزل من على السرير وجلس مع عبد المطلب على ا ل أ ر ض وكان بينهما ترجمان يعني ترجم لون جلقها جلقها ابني مقصود. فأخذ أريدك أن قال م ق ّ ه ا دار شروع ق له ّ أ أخذت الأسود لقد له وكان المترجم سقطت من عيني لما ر أ ي ت ك ه ب ت ك جئت أ ه د م دينك ودين آ ب ا ئ ك بيت ف ي عقيدتك وعقيده آ ب ا ئ ك ت س أ ل ن ي عن ا ل ب ع ي د فقال عبد المطلب ا ل م ق و ل ة ا ل م ش ه و ر ة أ ن ا رب ا ل ب ع ي ر أ م ا البيت فله رب يحميني قال ما كان له ذلك ابراهيم ش ج ن ب ما ي ت ذ ل فقال عبد المطلب أ ت ى وذاك خلاص شوف شوفك قصير شذا وابعيد أ ص ل البنت ما يقول ذ ل ي ش خلاص و ا ا ل م ش ك ل ة هاي ك ا ن خلاصه م ش و أ ر ج ع له البعير عبد المطلب أ خ ب ر قريش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا أ ن تخرج و أ ن تتحصن من معرف الجيش ما كان عليك شروط فتحصنوا في جبال مكه ارادوا ان يدخلوا مكه يلفتوك ذ ي يقومو ا يقوم جاري اتجاهات ل ا ل ث ل ا ث ة يمينو ش م ا ل و و لاو لكن قدامهم مش ي ه ا ي وهم عارفين جاءت الطيره الابابيس هذه ص و ر ة في ا ل ق ر آ ن هي م ع ج ز ة في ا ل م ن ا س ب ة لكن الوقفات في ا ل س ي ر ة المحيره ة أ ر اقرب أ إ ل ى الله ل أ ن دينه د ي ن ش ن و ا ل سماوي وعبد المطلب وقريش يعبدون ا ل أ و ث ا ن كيف نصر الله الوثنيين على الكتابه تخير الناس قالوا أ ن أ خ ر ج و ا ل م ص ر ي ر و إ ل ى ذلك التاريخ لم يكن ا ل ن ص ر ا ن ي ة قد تحولت تحولا شنو شديدا ما قد تحولت نصر الله الوثنيين على من على الكتابيين ولذلك ا ع ل ة في ذلك ليس لعبد المطلب إ نزل م لمحمد المطلب م ا الله يعني كان هذا النصر عبد عبد بن بن يعني ع ج ة ل عليه الصلاة والسلام وذلك ن نزل ب ي في التنزيل أ ل م تر ى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل م ا ل ا و أ ر س ل عليهم خيرا أ ب ا ب ي ل ك ل م ة أ ب ا ب ي ل في ا ل ل غ ة تعني الجموع والجماعات إ ذ ا جاءوا في جماعات يقول و ا ج ا ء و ا شنو أ ب ا ب ي ن ا ج ا ء و ا شنو أ ب ا ب ي ن ا طير شنو أ ب ا ب ي ن ا ترميم ب ح ج ا ر ة من سجين كلمه سجين معناها ح ج ا ر ة ص ل ب ة السجين معناه الشي شنو الصلبه ووصف ابن عباس ا ل ح ج ا ر ة أ ن ه ا كانت سوداء م خ ط ط ة ب ث م ر ة ف ي ه ا شريط بن نوس احمد حجر اسود في نصف أحمر أسود ي نصه أ ح م د ولم ي ح ل ك الجيش كله في م ن ق ا ل وقدمي كل طائر حجر ثلاثه حجر بالمئه و ب ي ب ش ي اشد يا ابن البحر تاني ورجع الناس ما عرفوا لحد ح ا ج ة ح اشدوا ج حاجة ة كفور لما فيه ثاني اطلر أ ب ا ب ي ت ف و ل ما فيه أطلع ط ل ع ولكن ا يقولون ان يكون هناك ي ش خ ا ص لا يكون هناك اشخاص لا يكون م ن ا ك اشخاص لا يكون هناك اشخاص لا يكون هناك ا ش ب ا ص لا يكون هناك اشخاص لا يكون ب ن ا ك اشخاص لا يكون هناك اشخاص لا يكون هناك اشخاص لا يكون ه د ا ك ا ي ن ا ص لا يكون هناك فجعل ص كعصف م أ ك و ل العصف ا ل م أ ك و ل ه ن تفاصيل ك ث ي ر ة أ ن ا س أ ذ ك ر لك أ ر ج ح ه ا العصف الماكول سمبله ح الجمح. الجمحة ل غ ة عند ا القمح إ ذ ا سقطت ا ل ح ب ة هذا الغلاف يسمى عصف م أ ك و ل يعني م أ ك و ل الحبه ب ي ق و ل ا زي ش ي زي زي ن غ ز ا ز ن ا زي ن زي زي زي زي ت ي زي زي ا ي زي و ي زي زي زي زي زي زي زي زي ل ا ل ي زي زي م ي زي زي زي زي زي زي زي و ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ز ت زي زي زي زي ز م زي زي زي زي زي زي زي زي ز ع زي زي زي زي زي زي إذا ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ز لقد اردت ان ا ك و ا ص ب ا ت اصبحت ل ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ي ح ت اصبحت ا ص ب ر اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ل ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ل ت اصبحت ا ص ب ش و ا ل ص و ا ب ت ف س ي ر ح ا د ث ة الفيل ان نربط بين ص و ر ة قريش و ص و ر ة الفيل ل إ ل ا ف قريش ك أ ن ه يقول هلاكي ل أ ب ر ه ه لمصلحه قريش وفعلا بعد هذا عظمت جنوب عظمت ق ر ي ش ع ن د و ب عند العرب وهذا التعظيم للعرب أ ف ا د ه م في رحله الشتاء والصيف ف إ ن الناس يقطعون الطريق ولكن ما كانوا يقطعون قوافل قريش ل أ ن ه م اهل الحرم الله والله دافع عنه ك ل تعقيده عند العرب عشان كذا قال فجعلهم كعصف م أ ك و ل ومن ا ل ص ح ا ب ة من يرى أ ن إ الاف قريش جزء من الفيل وليس س و ر ة م ف ص ل ة فكانوا يقرؤونها بغير فصل فجعلهم كعصف م أ ك و ل ل إ ي ل ا ف قريش و ا ل إ ي ل ا ف من الجمع ا ل إ ل ف و ا ل إ ل ا ف والالف والولف طرعاً والالف ل ف ح ت أما بها قلت ل يعني الالف و ل ف ك و و صح؟ ا ل ل و ا لالاف إ ل ف إ إ ل ل ل ف قريش و ا ل إ ل ا ف الاعتياد إ ل ا فهم انت بتألف ل ظ متى ي ن م ت ت أ ل ف و ا بعد أ ن ت ع د ا د عليه ل إ ل ا ف قريش إ ل ا فهم ن ح ل ة الشتاء والصيف ق ب ل ش ما تكلم عن من فاما قصد البيت وهنا قال فليعبدوا رب هذا البيت ليست ا ل أ و ث ا ن التي حول البيت الذي أ ط ع م ه م ن ذ ن و هذا حاصل في رحله الشتاء وصيد و آ م ن ه م من ش ن و من خوف إ خ و ا ن ن ا قريش سماه قريش ليه إ م ا للتقرش وهي ا ل ت ج ا ر ة واما إ م و إ التقرش و إ خ و ة لنا ق ر ش و ا جميعا يعني اجتمعوا لأنهم ن ك ا وجمعهم ا متفلقين ت و و ا قريش هذا وهو مالك ا بن النضر ا بن ج ن ا ن ه بن م د ر ك ة و إ م ا ل أ ن قريش تجمع ب ق ي ة العرب وسيد عليهم و لذلك قال ابن عباس لما سئل عن قريش قال السمك الذي في البحر ا ل ت ب ي يسمى شو قرشا و هو ي أ ك ل جميع السمك و قريش ت أ ك ل جميع الناس و فيهم ا ل ق ي ا د ة بالمناسبه الدم. الدم القرشي د م ا ل و حدث في السلسله الصحيحه قال الملك في قريش و ا ل أ ذ ا ن في الحبشه اذان ده انجب ما ف و ن و ها ن ا ل ح ب ش ة و القضاء في أ ل س د ا ل أ س د ي ي ن ديهم اليمنيين حكمهم ب ي ق و لان شنو؟ لأنه كده الحكمة قال ش و ا ل ح ك م ة ا ل ي م ا ن ي ة و ا ل إ ي م ا ن هي م ا ن ي طيب ا ل آ ن إحنا وصلنا و ي ن عضو ما شان من وش وعبد المطلب وعضو ما شنو. شان من شان عبد المطلب ل أ ن عبد المطلب برضو مسكن حلق ة ا ل ك ع ب ة خلاص ل ا ي ن ق و ش أ ط ب ع ا والجيش ه ي خاشي مسك ح ل ق ل ك ع ب ة قال لامه لا إ ن المرء يمنع رحله م فامنع حلاله لا يغلبن صليبهم ومحالهم أ ب د ا محاله ان كنت تالقهم وقبلتنا ف أ م ر ما ب د ا ن سوده سوده لا يهدم خ ل ي ه د م لكن بعرفه ا ل ز و د يمنع حقل انا زي ايدي حقل إ ذ ا أ م ن ع حقل كلام نجير كلام عربي نجير ايها ا ل ا خ و اخر شيء اخر شيء ا ل ه عبد اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء ا ل ر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء ا شيء اخر شيء اخر ش ي اخر ب ن ء اخر ش ي اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر ش ي ا ل ر ب ي ء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر ي ء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر ا خ ي اخر ش ي اخر ش ي أ و ل ا د ا ل ع ش ر ة كلموا قالوا يا خ و ا ن انا ن ظ ر ت كذا كذا و أ ل ق ى القلاح كذا اسماؤنا ا ل ع ش ر ة وطلع جاب ز ر ج ه فخرجت على عبد الله ف أ ر ا د أ ن ي ت ب ح ه بعد ثلاث مرات أ ر ا د أ ن ي ت ب ح ه وكانت قريش تذبح عند اساف و ن ا ئ ل ة فجاءت قريش عن ب ف ر ة أ ب ي ه ا تمنعه قالوا أخوانا أنا عندنا نحيدي مفرد و ق ي ل أ ن ه لما وضع السجين عليه وعبد ا ل م ؤ ا ن مطرجع مقر جره من قدمه العباس العباس ج ا ب ه ورى ابوه كرهه خطا ل ا ل ن ا من تحت ا ل ز ب ي ح ة ا ل ك ه وحتى أ ب ن ا ء ه م ن ع و ه يعني أ و ل ا د ه كل ه حمزه وقرار ومقوم ا ل و أ ب و لهب كلهم وغفر ل ن و د ا ف ع ا عن اخي فقال لابد من م خ ر ج فوصلوا إ ل ى قداح يجيب يرمي ج ي ي ب عبد الله وعشر من ا ب ن ا ل ر م ي ف وعبد الله وعشر من ا ب ن يرمي فيه تمره في ع ب د الله ي يجيب ا ل ع ش ر ي ع م ل ا ل ث ا ن ي عشرة ل أ ن ه يرمي ة كانت ع ش ة ي ر لما وصلت وقعت في تنحق مئة وقعت فيه وعبد ت ر ك الله و ص ا ر ت ديته الواحد ي إلى و من ا هذا ب ل مئة ن الإبن ما تلتين مليون ث ل ا ث ي مليون ي ن بجملة م <تصفيق> أحسن ك ها ل ن ا ج ب ها بيزة بمليون بمليون كل ث ل ا ث ها ها ها ها ه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها م ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ن ة بن ت و ه ا ب ابني عبد م ن ا ف بن ز ه ر ة ابن كلاب كلاب عند ه ولديه ز ه ر ة وقسيط قسيط جاب منو عبد م ن ا ف وهاشم ام نو وعبد المطلب والرسول عليه الصلاه والسلام وزهره جاب منو جاب عبد م ن ا ف وعبد المناف جاب وهاب جاب منو جاب آ م ن ف ن س ب ه ا من ج ه ة أمه م شريف ا فيه ك ل امه أ م من سيداته و أ ش ر ف ف النساء ي عصره ما في ذلك كلام ل أ ن هنا ق ل كلاب عند ابنه عند ولدهم ن ه وصيه ز ر ة ج ابنه وزهره ة جابت م جاب ن وزوجه وكان بلاده بعد حادثه الثيل بخمسين ي و م ولو حسبنا فعلا حادثه الفيل الناس يتحركوا في محرم وصلوا في سفر لما تحسب خمسين يوم ي ك ولد ن و من؟ ولد ل ا سيد الخلق و أ ش ر ف الرسل مصطفى ربه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفين والتي أ ل ق ت بظلالها على ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة فقد بزغ نجم قريش ونجم عبد المطلب ل أ ن ه كان سيدها انذاك ازدهرت ت ج ا ر ت ه م ل أ ن الناس يهابونهم وصار لهم م ك ا ن ة في نفوس جميع العرب وكان ه ل ا ك أ ص ح ا ب الفيل ر س ا ل ة إ ل ى العالمين أ ن هذا الحرم و أ ن هذا البيت سيخرج منه نبي آ خ ر الزمان الذي سوف ي م ل أ الدنيا خيرا و نورا و ر ح م ة صلى الله عليه و سلم و نترك الميلاد النبوي المبارك الى الدرس القادم و نلقي ب آ خ ر ن ق ط ة في درسنا و هي ا ل ح ا ل ة ا ل د ي ن ي ة في زمن عبد المطلب ح ا ل ة العرب الدينيه في زمن, من؟ في زمن عبد المطلب عبد المطلب في زمنه كانت م ر ش تعبد ا ل أ ص ن ا م ما في ذلك شك و ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كلها م و ب و ء ة ل ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ ح ج ا ر و كان أ ع ظ م صنم يعظمه اهل مكه هو اجنوب هبل, هبل الذي جاء به عمرو بن ر ح ي م الشاب وهبل كان ت داخل الكعبه ة ب ل كانت مين؟ داخل الكعبة ا ك قريش تقريبا عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا على هذا الشرك بعوذ بالله على الضلال هذا、أبضلان. إلا و و ر م ه ع ث م ابن ن ا الحويد اسمه م ن ه عثمان و ا ل ح و ي ورقه و ابن نوفل و ن ا س ا بن ن و ف ا ل ع و ه بن ابن نوفل ا بن أ س د ا بن عبد العزه ة بن ابن, ابن, ابن عبد المناف ب قصي ما ق ل ن ا جبين عبد المناف جاب كبد جاب أ ر ب ع ة فعبد ا ل ع ز ة ولا قصي قصي جاب أ ر ب ع ة م ن ه منه م عبد ا ل ع ز ة جاب منه جاب أ س د و أ س د جاب خويلد ونوفد و ر ق ا ب ن ه ابن ن و ف ة ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي وكان قد تنصب ر شاف الناس ومعه كس ابن س ا ع د ة الايادي هو يرجع نسبه إ ل ى عدنان إ ي ا د من أ و ل ا د ن ا عنا ل ك ن م ا ه قرشيم اياد مع معد يعني النسبه الفوق ش د ي د طيب كنا قس بن س ا ع د ة ا ل إ ي ا د ي ا كانوا على ا ل ف ط ر ة لكنهم تنصروا لما ما وجدوا دين ذهبوا وتنصروا في الشام وانحرفوا بقي واحد زيد ا بن عمرو بن ن ف ي زيد ا بن عمرو بن ن ف ي زيد, ابن عمر ابن زيد ابن عمر ابن اخوه ب ابن ن نفي عمر أ اسمه الخطاب ده ابو منو ابو عمر الخطاب عمر ا بن الخطاب ا بن نفيس فالخطاب عمه كويس وقيل انه اخوه لامه ل ز ي ت زيد ده يجي حي في م ك ة حتى قص كل ا م ت ب ع ي ن قال ماشينا الشاب ماشي معاونا ل ش ا ب لان النصارى ماعدهم لكي ت ن ص ر و ك ا ن يقول أ ن ا على دين ابراهيم دم ن ه زيد وكان يقف أ م ا م ا ل ك ع ب ة وقريش ت ت ب ه ا ل ش ا ة أ م ا م إ ي س ا ف و ن ا ئ ل ة يقول الشاه خلقها الله و أ ن ز ل لكم الغيث من السماء و أ ن ب ت لها النبت ف ت أ ك ل ه هو ت س ب ح و ن هذه ا ل غ ي ه لانه يقول لو أ ع ل م و ا كيف أ ع ب د ك ر ب ي ل ف ع ل ض ما أ ع ر ف أ ع ب د و كيف ثم يسود على راحلتي و ز ي د ابن نوء ا ب نوء ان عمرو بن ن ف ي رضي ر الله عنه لا تقول على الله ض ي ا ل ل ا لكن ق ص د بن س ا ي ل ما بشروا ما ب ش ر ه رضي الله عنه و لا ورقه منه من ه و ف ا لان ورقه سلم ليتني جزعا علينا حين ي خ ر ي ك قومك قال ا و ا م خ ْ ر ِ ي ه م و مات بعد ذلك ما ادرك و لا نقول ورقه نوفا لكن نقول شنو سيد تميز و لا متميز عنهم كلهم قالوا داباطل و الله ما يعبدون في الاهل ابراهيم سمعوا النصارى مشوا مشو اربعه、منو. بثمان بن ح وكان ي وزيد في يأتي يأتي د ساعدة وورقة نوفل وقس دخلوا هو و عمر النصران بن بن بن أبا ثلاثة لما ي س أ ل عن ربه يقول شعرا أ س ل م ت وجهي لمن أ س ل م ت له ا ل أ ر ض تحمل صخرا ثقالا د ح ا ه ا فلما استوى أ ر س ى عليها الجبال أ س ل م ت وجهي لمن أ س ل م ت له المزن تحمل عذبا سلالا أسلمت وكان ر تصرف حالا وحالا م يسمى بمسلم الجاهليه بوليفن رضي الله عنه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا ل ج ن ة فوجدت زيد بن عمرو في لوحتين فيه وقال ج ن ة و ان ت ه ى ن ق و ل رضي الله عنه ولم وكذا يقول سيد بن ع م ر ي بن نوفي وزيد بن ع م ر ي بن نوفي و ل د ه سعيد بن زيد من ا ل ع ش ر ة المشتري ن ل ج ن ة ودائما ا ل ناس من س و ن لما يعد ي العشره يعدون كل ه ب ي ء ولف واحد منهم ا لا ج يدلو عليه م ويقول لك, لك. ا و بكر وعمر وعثمان وعلي و ط ل ح ة وزويل وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ ب ي وقاص و أ ب و ع ب ي د بن جراح يكتب العاشق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو أ ب و فكر ي وسعيد كان متزوجا ب ف ا ق ي ة م ن الخطاب ب خ ذ عمر و أ س ل م عمر على يده في بيت سعيد وتزوج عمر بعادك بنت سعيد بن زيد بن نفيل د هذه ت بالتجنوب بالتعمر ج لي تجنوب الجنة فوجبت الجنة ب بالنسبة بالتعمر بالنسبة إِبْنِ إِبْنِ إِبْنِ ا أيضًا هذا الذي الجنة ل لكي لمن؟ ل... دخلت لزيد لزيد زَيْدِ نُفَيْدِ نُفَيْدِ في دوحتين يرضي في بن دوحتين عَمْرِ عمر منه ف... ج ا ع في ا ل ج ن ة ومرتاح اكيد ربنا هداه ب د ا ي ة يا أ خ ي بكر يقول له م س ل م د ل ي ت الخباب أ خ و ه كان يعذبه وكان يحبسه وكان يجلده وكان يؤذيه لكنه أ س ل م شكيل سماه و س له مسلم شده مسلم ا ل ج ا ي وقال في بعض الروايات زيد بن ع م ر يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ة و ح د ة لكن هناك شيء يجب ان يكون المسلمين م ه في المسلمين وأبوه يجب ل وخروف قدرة ان يكون لو ب المسلمين و ا هذا. م ما في المسلمين ل تعالى ه عنه. في ا ل م س ل م ي شيء. بسرعة فقال رجل من الغف أنا أحفظه لك يا رسول الله فقال لن معشر、إيان. اين الاباء والاجلال اين الفراعنه ي الشلال أ ل م ي ك و ن أ ك ث ر منكم أ م و ا ل ا من عاش مات ومن مات فات كان يؤمن ب ا ل ب ع ض وكل ما هو آه ي الان ليل ذ ا ج مظلم وسماء ذات أ ب ر ا ج وبحار ت ذ خ ر ونجوم تزهر إ ن في السماء لخبرا و إ ن في ا ل أ ر ض لعبرا يقسم ق س م بالله أ ن لله دين هو أ ر ض ى من دينكم الذي أ ن ت م عليه أ ن ا أ ح ل م ب أ ر ض ى منه دنت على ضلال لكن في دين احسن منكم وانا ما من نعبكم ثم أ ن ش أ يقول في السابقين ا ل أ و ل ي ن من القرون لنا بصائد لما ر أ ي ت مواردا للموت ليس لها مصادر و ر أ ي ت قومي نحوها يمضي ا ل أ ص ا ب ر و ا ل أ ك ا ب ر لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين الغابر ا ي ك ن ت لا محاله أ ن ي حيث صار القوم صائد ر رأيت عليك أن ز لكن تنصر في النهاية、المشكلة. والنصرانية تنصر مشترك في من أفزنه وبدأت الحل. الدرس الحل القادم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكه وارضاعه وحضانته وطفولته و إ ل ى غير ذلك مما يرتبط بهذا الكلام و إ ل ى ذلك الحين أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودائعه و أ س ا ل الله تعالى ان يتقبل منا جميعا و أ ن يوفقنا لما ي ح ب ويرضى 言うべきだよ。